والسئيل بينها محمد بن أحمد أبو ليلة الأسريح إخوة الإيمان والآن مع الشريط السادس والستين بعد المائة الخامسة على واحد لماذا قبلت هذه الكنية؟ هو أنا طعيح لم في هذا إلا أنا كنيت كنيتين أولى أبو القاسم وأخرى أبو النور ولم يعني تتداول بين الحاوكر وإنما أنادا بسم يعني والكُنية الثانية أخطر من الأولى يعني ورد النهي آه نعم ما يعني ما تداول لها ولا هذي طيب وإنما عطيت والأخ أحسن رحمة أحسن والكُنية أبو زاهد أبو زاهد زاهد إن شاء تكون زاهدًا طيب من يريد أن يتكلم منكم الآن؟ بعد لين ما شاء الله. أنت تتكلم. طيب. يمكن أن تعطينا فكرة عن العلم الشرعي ما هو؟ مثل العلم الشرعي أنواع يعني، مثلًا ولا علم الشرع ككل يعني؟ ككل نعم. هو إحاطة. شيء الإنسان بده يكون عالم بالعربية مشان يتأثر يقدر يفهم الأحاديث. أرجوك <تصفيق> أرجوك ما يكون الكلام إلا في حدود السؤال. إن شاء الله. لأنه قضية اشتراط العربية هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتقض فيه عن جانب يعني أنا بدي أقول لكن أنا أسرق عن العلم الشرعي ما هو؟ نعم نعم يعني. ما ليش يا أستاذ تضحينا شو معنى العلم الشرعي تقصد فيه أنت يعني؟ يعني العلم الذي نتعبد ربنا به من أي نوع؟ آه, آه، يعني من مصادر العلم الشرعي. آه مصادر من الكتاب والسنة والاتفاق الأمة. آه جميل. إذا عن الكتاب والسنة والجماعة. مجمع الأمة. واجماع الأمة كويس والقياس في بعض ال. والقياس. الـ جميل جدا. الكتاب يفسر بأي أسلوب بأي طريق إما أن يفسر بعضه بعضاً وإما أن يفسر بال بالآثار يعني بالآثار ولا بالسنة بالسنة يمين إذن نعم والسنة منها الصحيح ومنها الضعيف نعم بلا شك يمين إذن أنتم السلام وعطفه وبركاته هذا العلم أهم شيء في هذا العلم ما هو العلم الشرعي أهم شيء العلم طبعا طبعاً أهم شيء في الوجود نعم أهم شيء في الوجود نعم. يعني شيء منه ما أهم شيء منه يعني المعتقد يعني هو أص... العقيدة هو... العقيدة نعم جميل جداً ف... والعقيدة تأخذ من نفس المصادر ولا في كلام شبه من نفس المصادر لا أنا ألف المنهلك في, في شوية تحديد أم لا؟ لا ال... ال... كل شيء بالدل عليه المصادر هاي أخذ منه العقيدة الإسلامية ما اظنك ثاني ما تقول كيف ما بنش هذه العقيدة تؤخذ من القياس العقيدة تؤخذ العقيده تاخذ من من من القران انا سالك الله يهنيك انت ما عليك الا تجاوب جواب تريح نفسك نعم وتريح ذهرك نعم نحن اتفقنا انه مصادر الشرع الاسلامي والدين الاسلامي اربعه نعم اجاء السؤال هل العقيدة تؤخذ من نفس المصادر قلت انت نعم فأنا أحببت أن نرفذ نوراك أن لا هذا الإطلاق خطأ فيما يتعلق بالعقيدة طيب العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع جميع جدا والإجماع معناه أنه إذا اختلف في شيء في نائل ما فيش إجماع ما فيش إجماع ماذا يبقى حين ذاك من المصادر الأربعة الكتاب والسنة أحسن هنا لا بد لابد أنك يفقليلا ماذا اننا والحمد لله لا ماتي ما ايمنه وانا لا اماتي تتعاية رجالة طيب ماذا اتفقنا ان العلم اقسام واهم هو العقيدة ووصلنا الى نقطة اهم جدا وهي ان العقيدة لا تؤخذ الا من الكتاب والسنة و الا من اجماع الامة اذا كان هناك اجماع طيب. الإجماع هنا سباعة أرجو أن يكون الجواب واضحا إن شاء الله. هل هو موجود مع وجود الكتاب والسنة أم هو يحصل بعد ذلك يعني مسائل الكتاب والسنة الصحيحة نقول لك أخي خير الكلام نقول لك أخي خير الكلام أنا أخذ لك شواء المحبث يعني دم. كما دم. لا قلت لك هذا النور متقد ولا منطفي والله متقد أخير الكلام ما قلت فأنا سؤالي أعيد على مسامعك الإجماع هو مع الكتاب والسنة ولا بعد الكتاب والسنة يأتي من حيث الواقع معلش يعني بس يعني شو المقصود بعد الكتاب والسنة يعني ما فهمتش انتش ال... يعني في عهد الرسول في شيء اسمه إجماع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يا في خال الكلام ما طير ذل الله هديك قول فيه ولا ما فيه في تشريع في بدأ تشريع بدأ شره عاشر الرسول أنا سلك في تشريع أنا إلا إجماع في عهد الرسول فيه ولا لا المثال اللي أتى فيها الرسول هو ما يعني ما, ما, ما, ما هي بدها تفصيل المسألة يعني ما له ما بدها تفصيل الله رزقك ما بدها تفصيل ولا ولمطيل بده تفصيل هاي بتختلف عن النور ما بيشهد على الكلام ابو النور لا في أبدا. ما ما ما بيشد على الكلام. أنا أسألك لما كان ينزل القرآن، نعم وكان الرسول يتكلم بكلامه، نعم هل هناك إجماع؟ بلا شك اللي كان يعطوه هي كانوا يتفقوا عليه كل الأمة. إذا أنت ما تعرف الإجماع؟ كيف ما أعرف الإجماع؟ ما في إجماع؟ أكيد إجماع ما تعرف الإجماع. حتى مثلا آيات الكتاب. أليس كلها مجمع عليها وعلى صحتها؟ الله يهديك هو بدنا في شيء. الله يهديك تراري جمع التراري هذا. آية الكتاب لما تنزل الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيشئ. اسمه عم متكلم أنا لغزاريك. آمين. الكلام النقاش الأدب. نعم نعم. لأن نص الكلام ما خليت مكمله أنا إلا لما الآية تنزل هل الصحابي كلهم على علم بهذه الآية في هذه اللحظة؟ في هذه اللحظة لا. إذا في إجماع في هذيك اللحظة، وضعة لحظات في إجماع. فلمن رسول الله يبين خلص اتفقت الأمور تضحى. ما فيش إنسان. أنت خيال أنا يزيد. كذا أنا خيال. لما أضرب لك مثال؟ أنت تضرب مثال على خيالك؟ على خيالك؟ على خيالي أنت. على خيالي. إذا إذا خيال. نزلت الآية في المدينة. متى وصلت الآية إلى مكة. أنا بدي. مثلا وصلت سير أنت. أنت لما الـ متى الـ وصلت أسهل وكلا يدك؟ هو يعني معلش. هو أنتم عليك انك جاي بس بدك تتكلم. لا. شرعي ولا غربي. انا لا لك أنا إلّك سؤال وجواب لأي التي نجلت في لحظة ما في المدينة منورة. كويس متى وصلت إلى مكة؟ هيك معلش. أنا أنت بتطلع لي من سؤال لسؤال. أنا بدي سألتني بدي أجيبك. خليني اجاوب ونحطي ونحطي انا عم اسالك ون... انا عم اسالك شو يعني؟ هل في بيكون اجماع ورسول الله على قيد الحياة انا عم اسالك اخر سؤال هذيك الاسئله لما اجبت عنها الان عم اسالك سؤال وانت ما خليتني اجاوب انا عندي ادوبه الله اكبر احنا بدنا نتفاهم ان شاء الله مو هذا سبيل التفاهم نعم سبيل التفاهم بارك الله فيك طول بالك سبيل التفاهم سين جيم سين جيم سين جيم نصل لنقطه انتهينا هنا من ننتقل لغيره مثلا الان كويس. اسمع نعم. شايش لو بتلي كويس وانا ماشي بالكلام نعم, نعم. هنا من العلم المتعلق بالعقيدة من انتقذ خطوة تانية وهو العلم المتعلق بالعبادة الى اخره الان نحن في النقطة الاولى من انتهينا منها العلم دوي اربع مصادر القرآن والسن والاجماع والقياس سألناك بالسؤال هل العقيدة تأخذ من هاي المصادر اربع اجدت بنعم هذا قطع اسمع بعد... اسمع اسمع انا لقص انا أنا. أنا, صامت انا صامت ها انت صامت ان شاء اللي تكون صامت ان شاء الله قلت اربعة بعدين استثنين القياس وهذا بعدين هو الحق اه طب بالعقيدة طبعا هذا الحق ايش معنى طبعا مهول انا ملقص ما شوفنا عليه الله يودي الله يودي الله يهديك جيمي انت يعني شايف حالك فيكبز اللي سكنا مو هذا سبيل, مو مو سبيل العلم <تصفيق> مو هذا سبيل العلم الله يهديك هذا سبيل هذا <تصفيق> <محن> انت... جاي، سبيل جايين نعم نعم جوي انا ادلك هذا سبيل العلم سبيل العلم كان عندك اهل تطرحه آه. ما اسمه هذا اسمه الله يهديك رجع حالك انه عندك اهل وجعلت القياس مصدر العتيد لا القياس لما لما ما مصدر مصدر بعدين صاحبنا بعدين القياس لما نبهت تنبهته ما يجوز تنكر الحقيقة لان انت لما نبهته تنبهته لم اقصد فيه أه. لما نبهته تنبهته تنبهت طبعا لما لماذا لا تقول لي الحقيقه انا ما <تصفيق> لما نبهت نماء لا كذا للأرض حرارة العلم الزآنات طبعا طبعا طبعا ورما تنبأ أول الصباح طبعا طبعا, طبعا, طبعا. وشو الفيديه <تصفيق> مكانك رايح العلم الكتاب والسنة والإجماع والقياس القياس ليس له علاقة بالعقيدة الإجماع له علاقة كان السؤال متى يكون الإجماع بارك الله فيك جمن تعظم أن الإجماع ما بيكون في زمن الرسول عليه السلام وإنما الجواب الصحيح الإجماع يكون بعد الرسول عليه السلام لأن المسلمين في عهد وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا بحاجة إلى سواه أبدا هذا هو الجواب مش طويل تحكيك ولم شره غربي من آخره الإجماع لا يصار إليه إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ما أتاكم الرسول فاخذوا ملاك ما, ما نفدته بيجي الآن ما هي الطبقة الأولى التي يمكن الاعتماد عليها في الإجماع؟ الطبقة الأولى اللي يمكن الاعتماد عليها في الإجماع؟ اللي هي اللي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي أتوا بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف الإجماع اللي يقول الصحابة الأديب، يقول رسول الله عليك، البيل تمر وأنا بتحب المشوار الطويل البيل عليك. يقول الصحابة نعم. يتربى عنهم مجد. الصحابة ها. الآن هل الصحابة فيما يتعلق بالعقيدة كانوا على هدى من ربهم؟ بلا هذا الجواب ما تعمل المحاضرة؟ نعم. بلا شك ها. هاي بالداء؟ ها الجواب لا كانوا على هدى طبعا صحيح. كانوا على هدى من ربهم فمن سار مسيرتهم فيما بعدهم بقرون أو قرون حتى هذا الزمان يكونوا أيضا على هدى من ربهم جميل جدا الآن أنت تعلم جيدا أن هناك خلافا قديما بين من يسمون بآل الحديث وبين من يسمون بالمعتزلة عرف هذا الخلاف؟ نعم في خلاف واقع جميل جدا تذكر ولو نسأل وحده نحن جماعة قنويين نريد منك مسألة وحده مما وقع الخلاف فيها بين أهل الحديث أهل السنة لهم الأربع على رأسهم ونعتذل في جانب آخر مسألة وحده مسألة وحده وهذه مسألة مهمة جدا اللي هي مسألة الرؤية مثلا أي. فأهل الحديث جل أهل السنة كمان أثبتوها والمعتزلة ما أثبتها جميل جدا شو حجة المعتزلة في إنكارهم إياها حجة المعتزلة في إنكارهم إياها هي حجة يعني نكاد نقول قوية نوعا ما الله هي اعتمد آية قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار حجة آل السنة وحجة أهل السنة وجوههم يومئذ ناظرة إلى ربهم ناظرة وجوههم يومئذ ناظرة نعم نعم قوية ولا ضعيفة قوية أيها أيها قوية ولا ضعيفة بس بس نعم طيب ودي قوية أيضا هذه قوية أيضا ما شاء الله بصير قوتان متنافستان متعارضتان في العقيدة نعم نعم والله وب... هنا بدنا نشوف ع... نرجح شو شو معنى شفت ولا لسه وشو تدل شفت ولا لسه انا بالنسبة شفت شو شفت أنا... انا ذهبت الى مذهب اهل السنه كوي. ف... ويبقى مذهب المعتزله قوي <متعطنين> انا بقول خطا خطأ نعم ليش وصفت بالقوه هو يعني هيك رحم دل... اي لماذا وصفته يا أخ... يا اخ الاسلام ليش وصفته يا اخ العلم ان شاء الله لماذا وصفت مذهب الخطأ بالقوة آه. آه. يعني محهم حج ولكن حجتنا اقوى منها انا مشارك من اقوى الان هينتهينا منها أيوة. انا مشارك هو... لماذا وصفتها بالقوة وصفتها بالقوة لانها اول شيء اية في كتاب الله ما شاء الله. أثبت لماذا وصفتها بالقوة أنت لا تؤمن بها. أنا لا أؤمن بها ولكن أخطط من يقول بها. الله أصدّق. الله يهديك. الله يهديك. فلما أنت لا تؤمن بها ما عدم إيمان فيها لماذا وصفتها بالقوة؟ فوصفها بالقوة ليش لا وصفها بالضعف؟ حتى الرجل قال يعني إن الله لا يرى واعتمد آية. أنا أقوله لا بأيتك مش صحيح وأقوله لا. ما هو؟ البقول له افهم معنى الآية. الله أكبر. بعدين أنا يعني مريت توضح لي كيف السؤال يعني. جايك جايك التوضيح بس ما على طريقتك. ماشي. شرقي وغربي. أنكم نستفيد إن شاء الله. وأن هذا صلات مستقيمة فتبيعوه. ولا تتبيع السوء ولا تظهره بكم عن سبيله. منش بالقول لو أصبت لمله المعتزل بالقوة. هل كانوا يأخذون بأقوال سلفهم أولهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ <تصفيق> كيف كانوا يعني؟ ما... لي... أنا بركة بالألوان ولا بالعربي؟ السؤال معلش يعني بدي معلش أنا بعوض أسئل يوك أن تكون منتبهاً. نعم, نعم. أيوة. هل كانوا يأخذون بأقوال سلفهم؟ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق قبل كل شيء بالعقيدة ومن ذلك فيما يتعلق بما هو جزء من العقيدة الصحيحة وهو رؤية الله في الآخرة معلش. هنا معلش أنا أسأل السؤال يعني لا لا لا فحق أنك تسأل لأنك سألت وضح لي السؤال وضحت لك طب منيح ألماذا تعيد ممكن ممكن تجيب عن السؤال أنا لا هنا لا أستطيع التوضيح يعني أنا ما طلبت التوريخ يعني لا, لا, لا باستطيعش اجاوب بالجواب البديه ليش لاني ما تفرستش في مذهب المعتزي اللي تأعرف بوخضه ولا لا باعتمده ولا لا اذا شلون مجددك تتعدم انت اذا ما بتعرف هو بان انا منك احنا ان شاء الله ان شاء الله قول ان شاء الله بس خوية ايك فلا انا انتلقك الله, الله. <تصفيق> طيب من نطور السؤال ايش كده إذا جاءتنا آية كالآية التي ذكرتها وكان لها وجهان من الناحي العربية وكان هناك آثار من السلف الصالح في تحديد معنى من المعنيين هذا في علمك أنت يكون مرجحا لأحد المعنيين أم لا يعني معلش عشان افهم شو اللي بتقصده تمام عشان اجاوب عليه يعني مثلا ورد اية في القرآن هاي الاية لغة باللغة تحتمل من معاني كلمة من الاية كلمة لغوية وردت في الاية في الاية تحتمل من معاني مثلا خيلا الصحابة والسلف والعلماء المسلمين يعني ورد عنهم بانهم فسروها تفسير يعني مناسب يعني رجحوا احد معين يعني اخذوا معنى من المعنيين نعم هد يجوز مخالفتهم إن كان الإنسان على قوة قدرة علمية وفي ناس منهم برضو يعني إذا الصحابة إذا نفس الصحابة لهم معنيين فيها له حيدة حيلة حيدة عن السؤال. واحد المعنيين. ما في أنهم. أحد يعني صار اتفاق عليها يعني. طيب بط... بط... انا يعني جاي كنت صار وضح لك السؤال برغم من توضيح السؤال ما طلبت منك توضح لي السؤال اللي معتزله و شو لي السؤال اللي عودت قدمت لك الجواب فقدمت لي الله يعليك جاوبك بس قلت لك بدي افور السؤال اه ما تجاوبني يعني, يعني, هو يعني هو انت ما فهمت السؤال الاول لا أول. لا لا أنا, م... انا مش مسنت انا قلت له ما عندي فكره عنه يعني والان هذا نفس السؤال يعني يعطيني الفكره فكرة اقدر لك المعلومات احنا يعني جايين معلش يعني, يعني معلش يعني احنا جايين في موضوع معين بدناش بدنا يعني نغرب عنه لا هو صار انت وصلت لموضوعك بس, إيه نا نا بس نا نا نا نا نا الموضوع ايه الموضوع المعين اللي انتوا جايين له نعم انتوا جايين فاضيين هون لا بس احنا بلغنا الله اننا جايين بموضوع معين حكينا تفضل هذا هو الموضوع المعين البحث في العقيده في موضوع يعني هذا الموضوع, الموضوع معين في العقيدة، هذا الموضوع معين في العقيدة يحتاج إلى مقدمات يتفق عليها. بتتعلق بهالموضوع. هو. أنا شمالي. صح. أبى أقول يا أخي هذا الموضوع المعين يحتاج إلى مقدمات يتفق عليها. نعم. يا أخي. مثلاً إذا كان أحد الفريقين لا يأخذ بالسنة. هل هناك فاجة الدخول في الموضوع المعين؟ لا بس هنا نعرف الموضوع وبعدين فطل المقدمة لا مش على كيفك الموضوع على كيف يا انا انت لما بدك تطرح موضوع ولا هو ولا غير كل على كيفه ولذلك انا اول ما بتدقت الكلام قلت مين بدي يتكلم نعم صح ولا لا نعم نعم. هذا ما فرض لكن هو بدأ يتكلم الان وصل الموضوع إذا كان هناك آية تحت من المعنيين والصحابة جاءوا بمعنى من المعنيين في تفسير النص يجود أن نخالفهم؟ لا يجود مخالف اتفاق الصحابة وأخذ الصحابة قاطبتاً على شيء؟ جميل جداً وستلف. لا يجود المعنيين الآن نحن نسألكم وهذا هو الموضوع المعين هل أنتم مع الصحابة فيما يتعلق بكل عقيدة؟ الله إن شاء الله نحن نرى ذلك ان شاء الله. شاء الله إن شاء الله كلنا نقول ان شاء الله نحن مثلا عن واقع نعم نحن نرى ذلك لأنه إحنا شاء الله على هذا الذي نريده الآن في في ما سبق التغذيم له ماذا تقولون بمن يقول إن الله عز وجل في السماء هذه آية في كتاب الله جزاك الله خير انا ما بعرف ان ايه في كفاب الله ولا بنقول له ايجي أنا, <تصفيق> انا بسأل ماذا تقول في من يقول الله في السماء بتدي ايه ولك انه يعني حكى كلام جميل نعم. حكى كلام جميل طيب اذا سألتك انت اين الله شو جوابك اذا سألتني اين الله ها. انا اقول لك بلا مكان ولماذا لا تقول كما حسنت الآية جزاك الله خير لماذا لا تقول كما قال رب العالمين أنا أقول ليش لأ لأسباب لأنه لما نقول لما واحد رجل يسألني أين الله وأقول له في السماء فإن الأين هون تفيد المكان تفيد المكان هل إفادة أي صحيحة باللغة صحيحة هاي أخونا علي أقو مني باللغة يعلم ذلك هل <تصفيق> أقو مني باللغة <تصفيق> ألا يديك ألا يديك مثلك أنت نعم تفيد المكان الاي لا تفيد المكان الا قال تفيد المكان الاين مش الايه الله تفيد المكان هو عن نعم تفيد المكان تفيد المكان لا, لا تفيد المكان فاذا انت اجبت بالاي عن الاين بتكون على صواب ولا على خطا أنا بكون على خطأ إذا جبت إذا بسأله من أين الله؟ تأنا رديك تأنا في إن شاء الله. لكن متصالب لا حاسس أنا حددتله في الشوارع الآن. لا لا لا لا. فمثل مرة إنت تطلقها. خلي يعني واحد واحد خلاص. يعني تكلموا كم تساوون؟ إحنا إن شاء الله. فتحبت. والله أنا عارف إن شاء الله سيقنا. اخواننا او بالذات اخونا ان شاء الله احذبه لان انا ما بعرف لان ان شاء الله يعني ما ليش يمكن ذلك ما نظنه يعني ان يكون الطريق الاقرب الاقرب من الوصول الى الحق اذا سألني سائل اين الله نعم يعيز نعم. مش هيتمكن من الشؤال اه <تصفيق> <تصفيق> اقول له الله بلا مكان ما سألتك هل له مكان ما هو إذا سألني أين الله بك أنا ما سألتك شو جوابك؟ أنا سألتك سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح ولا لا سؤال الرسول في حديث الجارية يعني؟ والله يعني نعم. يعني نعم. نعم إحنا الآن لا نريد أن نخوض في حديث الجارية أنا أريد أن نخوض في حديث الجارية طيب شو رأيك نعم. شو رأيك تسمح؟ أريد أن أخوت في حديث الجارية بدنا أنا أريد نعم. أن أسد في سؤال الرسول أين نعم. الله فما هو جوابك بلا مكان ولا أخال الحديث الصحيح ليش الله أشترك. الله يهديك يهدي. أنا بس بدي أخونا بس أخذ عنه نقطة انت حكيت لي إذا سألت بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله فماذا تجي؟ فأنا بحكيها هذا لا يثبت إنه النبي صلى... لا يثبت إنه هذا سؤال النبي ليش؟ لأنه عندنا حديث الجارية حتى المصطلح صلحة ومضطرف فلا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بهذا السؤال. صحيح. فمن نتناول أنا الحديث بالبحث. هو. بس نثبت لك يعني إنه إنه حديث مضطرف أو مش مضطرف. صحيح. إذا كلفنا. بس منحب برضه إنه يعني حتى إن شاء الله إنه تبين إنه إن شاء الله بذينا نكون صادقين في الطلّف وفي البحث. وأنه يعني مش قذنا إن شاء الله ما قذنا إلا نوصل إلى الحق نوصل إلى الله عز وجل والله يا أخي هذا الكلام لا في واحد في المكان إلا بيقوله بإذن الله إن شاء الله أكثر صدق نيتنا نحن محلونا أكثر صدق شيخنا أخونا اللي اتصل قبل أيام وكنا موردين لما ناقش بالهاتف من هو؟ أخونا أيوة هو موجود أخونا لا عنده لا لا لا أنا لا, لا ماشي أنا بحكي عن الأخ أيوة يعني لما قلت له انه لما صار البحث وانا بدي المكان اخونا الاياد قبل حوالي 10 اكثر اكثر لا احكي, بل... أحكي, أحكي لك, لك, لك انا بحكي لك مش مهم يا اخي انا سالت الانوار وما انوار والردود وما الردود ايوه آه نعم آه مش ايه مش مهم يا اخي اي هذا المهم اتصلت ولا ما اتصلت اه اتصلت خلاص شوف يا سيدي أنا بدي أحكي لك أمر حتى يعني إن شاء الله نحن طلبت علم قرأنا كتب قرأنا لعده جوانب قرأنا من كتبكم قرأنا من هون ومن هون وقرأنا برضو لواحد الشيخ الثقاح بتأكيد تعرفه برضو قرانا فنحن في أمور تنعنا فيها فنحن الآن حنا قناعات معينة نعرضها عليك فايا من كانت أي جانب بدك أنت تعالج من جدا لكن أنا بس على شو يا أخي انت لما قلت آنفا ان الحديث مضطري. أنت شخصياً تعرف ما هو الحديث المضطرد؟ نعم ما هو؟ الحديث المضطري هو الحديث الذي ورد عدة متون متع... متساوي في بالقوة متعارضة في الظاهر جميل جداً نعم متساوية القوة يعني مثلاً ورد الحديث ضعيف حديث يعيد الكلام شيخ مرة ثانية بدك تسجله في مالي من تسجيل التعريف. والله تفضل احنا طالب تعلم وانت شيخ لا لا لا أنا سألت يا صدق اخي تفضل. نحن ما نريد نفرض رأي على واحد من المسلمين كذا. الله, الله يبارك. ولذلك نحن ما عم نسجل. حفظه الله. لكن هذا السؤال. نسجل ما بعد. بترجع. لا من البداية. يا أخي. لأن أنا قط بجزر ما سجل إس. أنت, انت مالي مالي حب عيد يعني؟ بعيد ولا يهم. يستدعي الحديث المطلوب هو الحديث الذي ورد بعدة متون أثنيدها بمتعامل في القوة وظاهرها التعارض لا. لكن طبعا هذا يخرج من هذا الأمر إنه إذا كان حديث ضعيف يعارض حديث صحيح نطرح الضعيف ونمكتفز أحسن جدا من الذي يعرف تساوي قوة هذه الطرق أو هذه المتون من الذي يعرف الذي يعرف ذلك هو الإنسان الذي نظر في أثنيدك وحقق رجالك بدك تقول وبدون تعليم هو أهل العلم نعم لأنه اللي يعرف هذا يعني مش قد دقيق جدا فهل توافق معي أنه اللي يعرف هم أهل العلم وطلاب العلم المتمكنين في هذا الأمر نعم كويس الآن حديث أي الله ما هو الله الذي يعرضه؟ نعم أنا سأجيبك شيخ ناصر ورد الحديث بعدة ألفا لا في خالك لما قبل ذلك أنا سؤالي ما هو اللغة المعارض إله وإنت أمثل إياها بعدة ألفا اسمح لي, ألف ألف. لي لبيناك حتى نظم أنه نحن إلا أننا نمشي بأقرأ طريق للوصول إلى معرفة الحق الذي اختلف فيه النحو إن أنت عرفت الحديث المترم تعريفا صحيحا توجه سؤال من الذي يعرف هذه الطرق متساوية القوة أو مختلفة القوة قلت أهل العلم حسن الآن السؤال ما هو اللفظ الذي يخالف اللفظ المعروف وهو أين الله ما هو اللفظ الآخر اللفظ هو سؤال النبي للجارية من ربك, ربك؟ وفي رواية أخرى أتشهدين أن لا إله إلا الله اليوم فانا بدي ابين نقطه انا لا <تصفيق> يا اخي لا هذا ما في ما في دارس يا اخي اه بس في نقطه طرحها يبارك فيك انت الانسان بحاجه الى بيان لما بيكون الشخص اللي عم يسال سؤال بحاجه للبيان أنا إذا كان لم يكن بحاجة البيان، في حاجة البيان. بالنسبة لها يعني لا في حاجة البيان. رأي أنا فيه استثناءات مش على إطلاق كلامي. يا أخي سيتبين في النقاد، أنت بحاجة البيان أو لست بحاجة البيان. مش القصد يا سيدى، القصد إنه أنا كلامي مش على إطلاق، فيه على شوية تقييد. أتحابح كذا لك ما أحبه. أما كلامي فالحديث يمكن الجمع بين الفاظ إذا حملنا لفظ. لسما على العلو والعلو والرتبة وكذا. حيدة حيدة حيدة حتى الآن الموضوع الموضوع ليس الظهر في السماء الموضوع في السوائل هو ل... وجه وجه المرشول لا تصعد الأرجوك ولا تسر الدعوة من عدوى إليك الحديث الحديث الجارية في سؤال في جواب صح نعم. السؤال كان عن السؤال ولم يكن عن جواب. نعم. فالآن أنت قفست قفزة الغزلان من السؤال إلى جواب من سؤال الرسول إلى جواب الجارية نعم. السؤال الآن اكرر على مساء معك لمرة ثانية أو ثالثة ما هو اللفظ الذي يخالف سؤال الرسول الجارية أين الله ما هو السؤال لفظاً من ربك وتشهدين أن لا إله إلا الله هذا في تعارض تعارضا لا يمكن التوفيق بين هذه الألفار كلها أنا بدأ أجاوم نعم بالنسبة لإمكانية الجمع فأنا بدأ أول شيء قبل أجمع بدأ أبين شو نقاط نقطة التعارض نقطة التعارض هي أنه لفظة أين الله سؤال أين الله لا يثبت به إيمان ولا ينفى به شرك لأن الكفار نفسهم كانوا يقولون الله في السماء هذه نقرة بينما الحديث الآخر يثبت إيمانا وينفيه شرك الله أكبر. هذا وجه التخالف هذا هو الوجه. نعم أنا أنتي تنقلنا إلى موضوع ربما يكون هذا أخطر، لكن جبنا ما نجعلها. هل كل قول يقوله الكفار يجب أن يكون ظالما؟ لا. إذا ما فائدة قولك اسمع يا اخي نعم. الله يزيد. ما دام قلت أخيرا كلمة الحق، إنه ليس كل قول يقوله الكفار هو باطل. إذن من أين بك أن كلمة في السماء هذا ينبغي أن لا نقوله لأن الكفار يقولونه. لا أنا ما أحبش هذا هو جوابك. لا طيب شلون لا؟, لا؟ أنا بقول إنه ما ما لا قلت ألفا أن المشركين في الجاهلية كانوا يعتقدون أن الله في السماء. نعم. كيف بتقولها إذن؟ صح بس وجهة نظري من هذا الأمر أنا بدي أوضح لك إياه. أنا بتوضح لك كنا إنه كون اعتقال حقيرة إنه الله عز وجل في السماء لا تفرق بين المؤمن والكافر وهذا التفريق هو اللي كان مطلوب إن سؤال هذا التفريق. وجهة مورك أنت هذا المطلوب من سؤال النبي المراد من سؤال النبي نعف هي مؤمنة ولا مؤمنة لا أخي عم أقول هذا وجهة مورك أنت بجوز كون هناك وجهة مورة أخرى الان. الآن ممتاز بس في نقطة المراد من سؤالنا أنك تعلم إني أنا الله يزيك طبعا أنا متأسف. سبحان الله الله يزيك الخير إن, إن شاء الله الله يعلم من أدب منك الله أعلم هل تعلم أن هناك طائفة أو طوائف من المسلمين يقولون الله في كل مكان وأنا أكثرواهم بذلك يا نعم. أبي الله أعلم. أعلم ذلك أنهم لا ينصرون في, في صدر التكفير نعم أعرف أن في طائفة تقول أن الله في كل جميل جدا نعم.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 لنستخشف هل هم ما صرحت انت كفار ولا مسيرين اما أنت حينما لا تتبنى هذا السؤال بتقول هذا السؤال لا يكشف عن ايمان ولا يكشف عن كفر نقول لك لا هذا قطأ هذا بالنسبة لوجهة نوارك أنت أما بالنسبة لوجهة نوار آخرين ونحن الآن أتناك نيذان إذا اجتمعنا مع إنسان ابتلي بأن يقول إن الله في كل مكان فنحن نسأله هذا السؤال النبوي وهنير إذا أجاب بنفس الجواب الله في كل مكان تاكدنا أن ما كنا سمعناه منه بانه صحيح وأنه هو الضلال وبالكفر الكفر بعينه لكن الآن إذا سألنا هذا الإنسان أغيره من الناس أين الله فأجاب في السماء هل نقبل منه هذا اليواب أن نرفضه؟ نعم لك سؤال تشوالي. لا عذار إن سأدني إذا سألني إنسان أين الله فأجاب بأنه قال في السماء فنحن منا ننظر الإنسان ممكن إنسان يكون عامي ولا يعقل إنه مع من كلمة في السماء لها مرات أخرى ممكن قصد إنه الأرض في السماء أي في العلو وكذا على سبيل الرتبة فإذا قال ذلك نقبل منه. إنه رجل مجحي. أما إذا قصد أن الله عز وجل في السماء يعني إنه يجيب إنه الله في مكان فنرفضه منه. إنه ممكن نسأل واحد أين الله نعرف يقول الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الحديث الله اللي بيحتاج في الحديث يحتاج في انه الله عز في السماء انه النبي سالها ليعرف ان هي مؤمنه لا في الحديث ضابط النبي الله عليه وسلم بده يشوفها قالت في السماء فكان الجواب انها مؤمنه قالت غير هيك فهي لا مش مؤمنة. ففي ضابط إن مسألها ليعرف إذا في السماء وعلى بناء على هذا الأمر ما محتاج في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم باللفظها فبكون هذا اللفظ مخالف شو ما نحتاج الرسول إذا من حيث هذا اللف مخالف للفاظ الأخرى ونحن من نشوف نقطة التخالف أنا أنا لخال أنا لخال أولاً أه أولاً نحن لسه من الله الحديثي فيه وانتهينا الله عليه من الله الحديث فيه في طريق إجراء عملية إما نسميها ترجيح لفظ على لفظ اي تجميع بين الالفاظ كلها فانت لا تشتبخ النسيج وتجعله منقدمي لست من روما انت اينا هذه الحديثية لكن اللي وصلنا لها النقطة هاي انك انت قد ان ما في ما يكشه سؤال ان الله عن عقيدة المشؤول فانا اثبتت لك عمليا هذا في وجه نورك لكن اذا اتينا الى انسان يعتقد او قد يعتقد ان الله في كل مكان يكشف هذا السؤال عن طويته هل هو موافق للشراء ولا مخالفه فهينما سألنا اين الله اجاب وهذا نحن نعرفه نلمسه لمسا اليد في هذا الزمان ولعلكم عرفتم ذلك من من منوج هذا السؤال النبوي في عاقذتنا فنسمع الجواب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 هل الشتية ناولنا الجواب. جواب المعتزينه. ها. هم مش عارف عارفان المعتزينه ونخالونه. مش عارف أصلاً شو. كلهم اعتزيل. ده أنا والمعتزينه لأن يظهر إن ما أنتم معرف بآراء الفرق. أقول. نعم. شو جواب جماهير المسلمين من عام ومن خاصة إلى ما سئل أين الله؟ هذا كل جوابهم هو هذا الجواب الذي أنت. تسرعت فقلت من قال إن الله في كل مكان نكفره ما هو رأي جماهير المسلمين اليوم خاصة وعمة إذا سئلوا إن الله أين الله فقالوا الله في كل مكان شو رأيك هل يجبون لهذا الجواب أن بجعاكم أنتم وهو أنه الله عز وجل موجود بلا مكان والله يصير إن إحنا بالنسبة لما نريد من حق إحنا نمتزمش بقول الناس ما سألتك, سألتك عن هذا يعني لو, لو كل, كل المسلمين لو كل العالم أنا بالنسبة له لو كل العالم جاوبوا جواب وأنا أعتقد إنه خلاف القرآن ما برد عليهم هذه حيدة الله يهديك هذه حيدة ألا تؤمن بقولي عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي ما يحب لنفسه من الخير صدق. طيب لماذا حذت أنت وقلت لو أن المسلمين كلهم أجمعوا على هذه الضلال لو كنت الجماعة. أنا مو هذا سؤال كان أم يديك هذا مستحيل أن يجمع المسلمين على هذا أنا قلت لو كل اللي في هالعالم قالوا يا أخي إذا... إش من قلت انصرفت عن الاهتمام بوضع المسلمين إذا القول أن لي جماهير المسلمين قالوا بهالقول و هناك قول صواب أنت تاخذه بيه هذا موضوع سؤال هذا موضوع نقاش ما هذا موضوع سؤال ولا موضوع نقاش لذلك أرجوكم نضّل هذه الوحدة فهمني السؤال أنا ما فهمت السؤال بجواز إني ما فهمت يا أخي الله أعلم أنا شوفت على اللي ما فهمت لا بجد أنا جوابت على فهم خاطئ فهمني الله يجزيك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 الآن أنا أسأل حد علمك ماذا يكون الجواب من جماهير المسلمين كانوا من خاصة ولا من عامة هل هو الله موجود في كل مكان أم هو جوابكم العامة بجوز على جهلها تقول الله في كل مكان ومن تدرك خطوط هذا أما الخاططة بجوز يكون متنبهين لهذا الأمر بجوز بجوز وصمعته عن سستامي الكريمات السياسيين بجوز بجوز الله يجيكم ويحكي عن الواقع والواقع غير مضبوط في ناس يقول الله في السماء في ناس يقول الله في كل مكان في ناس يقول <تصفيق> الله موجود بلا مكان الله أكبر عامتهم الله أكبر. عامتهم يدول في كل مكان ويأتخذهم جوز الغلط والعبارة الثاني أولا موجود في كل وجود شرائكم فيها الله موجود في كل وجود اه هذا حلول هذا. حلول نعم مثل الحمد لله هذا ما الكفر هو الحلول ما هو إلا كفر الحلول خير إلا الكفر يا الله أختديك أه؟, اه لا مشاكل الآن أسألك نعم أنتو عقيدتكم ما هي أنا عقيدتي أن الله عز وجل موجود, موجود بلا مكان بلا مكان هذه العقيدة من قال بها؟ الكتاب والسنة. ما شاء الله، ما شاء الله. أنا أسألك الآن عن كتاب والسنة. أنت ما تستطيع أن تتسلق على الكتاب والسنة حتى تجد الكتاب والسنة. أنت مثل أم رعاء ألفان سألتني عن الحجاب والخمار الأخير. قالت والله أصل. أتى أنت عالمي؟ قالت لا أنا طويل به. تغيري به فسألني جاهزهها بالحقيقة أنت وارك الله فيك لا أسأل الكتاب السنة أنا أمسألك من قال بهذا من أهل العلم مش ما هو الدليل يعني من قال من أهل العلم في هذا المسألية من قال بهذا الكلام الله أنا في عقيد بالنسبة لي لا أستدلب بقول الإنسان ولا يشترط لي لأن عشان أثبت عقيدتي أجيب أخوان الناس الله أكبر أقوال الناس كلة الناس أقوال العلماء أو كذا مش شرط إني أستدل فيها إذا أنت ما تتبع العلماء مش شرط أنا أنا مش متعبد بتتابع العلماء أنا متعبد بتتابع الكتاب والسنة والكتاب والسنة اللي تحصله أليس طريق العلماء لا الله يعدي أيو إذا أنت لا تتابع العلماء أعيضا لا تستغنى من العلماء الآن يتبين لك المقدمة السابقة وخطورتها وأهميتها الآن أنت أصحت حقيقة أن الكلام السابق ما لقيمة عندكم حينما وجهت السؤال إلى المهتجدة هل يأخذون بأقوال السلام ما أحسن الجواب فأنت أيضا لا تحسن الجواب بل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 اخذ بأقوال هؤلاء, هؤلاء والأيم والمشيئين اسمع يا أخي أنا, أنا كلامي مش عبد هال محمد يعني أنا وأقول أنت قلت كلمة عامة نعم قلت أنه كلمة عامة بحجة قاطعة أنت قلت كلمة عامة أنا لا أخذ بأقوال الناس هذه العبارتك يعني, مش حجة, يعني هذا. هاي مش حجة عندي هذا معنى أنه مش حجة عندي هذا قطع هذا قطع حجية في الكتاب السني. التلقين ممنوع عند اول الحديث لو بأكيد انا انا انا عنها يعني ما عليش ما اذا كان هو الان بيعطيك دور الكلام انت خاصة انك اشترحت ما شاء الله مدي من منيحها ما عليش شي بس ما اريد هيك وهو لا بتريد انت كاستمر تفهم خطأك في جوالك السابق والله ياريت ف... اذا وجدت حراجوه بيحول له ما ليه ما ليش وانا ما اللي مانع بس ما يريد هيك وهيك نعم الان يا اخي بارك الله فيك من الخطأ بمكان ان لا يعتد العالم وليس طالب العلم فضلا عن طويل بالعلم ان لا يعتد بكلام العلماء لا. انا هذا بحكم ان صلاتك انت وانا ما شفتها ووضوءك وما شفته احكم انك لا تعرف تتوضا على سنة الرسول ولا على صفة صلاة الرسول وانما في حدود ما سمعت من كلام العلماء كيف تجيب تقول انا لا اخذ بكلام العلماء سامعك الله هذا أولاً. هذا اولا هذا اولا حالياً. هذا اولا حانيا هذا اولا حانيا لو سألتك انا لا تعطيني جواب واضح جدا انت يا اخي تستطيع ان تأخذ من القرآن والسنة بدون استعادة بقرعلي كله هذا الذي أنا افترضته وصدق يعني تصدق الخبر الخبر فاذا كيف تجي بتقول انا ما بيهلني العلماء شو ما انت أنت في العلماء مش هيك معنى كلام أنا كلامي انا لك كلامي هو كالتالي أنا قلت لك انه يعني كلام الناس عندي مش مش مش مش بمقام كلام, الناس يا يا كلام وكلام العلماء كلام العلماء ما له علاقة بالناس عم نحكي عن العلماء كلام العلماء عندي لا يكون بمرتبه الحجيه اذا عرضت يعني مش حجه انا سالتك عن مرتبه ليس ما اجدوره ما شاء أنا ما سألتك عن الحجي وهذا من الحجي قلت لك أنت الآن هل تستطيع أن تفهم العقيدة من كتاب الله وحديث رسول الله دون أن تستهيب العلماء فإذا إيش معنى كلامك السابق فأنا برجع الآن عبد الله عن موسى برجع الآن لسؤالي هل أنت حدت عنه بالجواب خطأ فأقول لك من يقول بقولكم من العلماء عرفت دعا كيف الموضوع كل ماشي نعم سلسل بعض وآخر برقاب بعض لان ما انت تشتلهم لا الآن انا أود نعم الآن أنا أقول من من العلماء الذين تعتدون بهم يقولون الله عز وجل موجود بدون مكان من الذين يقولون هكذا تحول إجابة الحق بالرحمن اسمحني كيف اسمح لأخ ليش لا انه هو عم بلح علي بيطلب إجابة <تصفيق> ما ليش ما بتفرأني معي لأنه كل المقصود انه تكون كما قال تعالى قل هابي سبيلي شيخ اسمحي رجالك أدعو على بصيرة أنا ومن هات نشوف. بدك تجاوب عن اي سؤال والله اللي بتودينا ايها ان شاء الله نعم اخر سؤال اجاوب عنه اي نعم وهو ما هو سؤال هو من يقول بقولنا في مسألتنا في المكان عن الله عز وجل من يقول بما تقولون قولي قولنا لا اه لا شو عبارتك اذا ما سيء محكو الله يجيك حكير أنا عبيد. أيوه. الله أكبر. الشيخ قال: من يقول بجوابكم حيث قلتم جوابا على سؤال اين الله؟ الله موجود بلا مكان. مختلف كويس. أخ. خلاص؟ من يعني. من اللي يقول محب. أن الله موجود بدون مكان؟ أيوه. ما بدك الجواب, معليش معليش معليش الجواب معليش معليش معليش من يقول بقول عندما رسول لا عندما تسأل زميل سأل رسول الله هذا ولا بدك هذا هذا لا هذا جواب يعطي جواب طب كلام الله لك وضوح الاخ علي حكى كلام غير اللي يعني بمعنى اخر غير اللي حكيته فبدي اعرف عمي ارد استغفر الله استغفر الله, الله. لا الا بقيت بقيت بقيت. لا يوجد لا بلا مكان لا يوجد لا اجاد الريب يكذب حتى يكتفى بالاتجاد وانا ما بدي غير الكلام انا ما يجي سدس اي شيء يقول بقولكم ايوه بقول ايش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 أين يقول هو الله موجود بدون مكان بغير مكان؟ في في كتاب الأسماء في شعب الإيمان أعتقد. أعتقد. ألا يقول البيهقي أن الله عز وجل في السماء بمعنى فوق؟ ما لو إح... إن في لحظتنا إحنا هسا هاي حي... هيمس لحد الآن. إن في إحدى البيهقي. نعم نعم. عم واحدة البيهقي لوحدها البيهقي وغيره لسه بخلال. يا ما جبت غيره. عن أنا لست على الجاي نعم نعم نعم يعني. عملناش على ايوه هكذا. أيوة أيوة. خلك ما نقبله. دقيقة خلي. يقول بكلمتك هذه الله زوج الموجود في غير مكان. في غير طيب. نعم. أنتم تأخذون الكلام اذا صح هذا وأنا ما بدي أخذ يقول. في تفسير قوله تعالى اه امنتم في السماء اي فوق السماء هكذا يقول البهقي لكن انا اشألك الان اين الدليل ان الله عز وجل موجود بدون مكان كلمة بدون مكان هذه منصوص عليه اسمها يا اشهر لا يهديك هذه الاستثناء بدون مكان في نص في القرآن او في السنة ارجو لي كل جواب نعم او لا ثم اشرح الى مطلع الفجر هل سنفذ سؤالي لفظ... هل سنفذ سؤالي عقل... ما هو عقل... هل انه نفذت المكان... نفي المكان عن الله وردت في الكتاب والسنة ام لا لا ما هذا فقط كم لي سؤالي ما ان يكون الجواب نعم او لا ثم ما يهديك شو بعدين ما شو لا أنا... الله يهديك الله يهديك طيب طيب ما هو الله يهديك في او لا ما فيني في اسئله بدها لا ما في شيء اسئله ما نعم اولا لا اسئله ما شي هذا كلام مو صحيح ابدا لا صحيح لا لا, لا, لا, لا, لا المسري مش جكر أنا على كلامي <تصفيق> أنا أسألك اسأل ما شئت لألك نعم أو لا أنا أريد أن أستطيع هل يودي أنا أطبع أسأل أسأل من المولاوك نعم أسأل ما في الهجاء عن عوام مثلما أسأل, أسأل الشيخ علي أسأل عن الشرع عن الشرع عن الشرع أترك علي وظهر من أفشر أسأل عن أراو جاوبك عن كل شيء تسأل عن الشرع مثلا إذا سألنا رجل قلنانا مثلا نستاتك بتدخل ولا ما مبطتش الدخان مثلا لو سألنا رجل هذا لا بجاوب الله يديكم لك يا جماعة والله أنا أشب عليكم مبادئ العلوم بتعرفوها بدكم تطلعوا للسماء وتقولوا أولا في السماء ولا لا لك تعلموا مبادئ العلوم لا يوجد أي سؤال إلا لو جواب نعم أو لا في أسئلة على تفصيل المهم او ماذا الله المهم سألنا مثلا ما هي اركان الايمان ماذا نسأب اذا نعم نعم او لا بدي يبين يقول اركان الايمان واحد في انت هيك يا جاهيري الله اكبر الله هذا اكبر هذه حبي... هاي... ما شرفت يا خير ايها شيخ ما طيب خير ان شاء الله <متش تتصفيق> نعم ما على او نقول هل قولكم بلا مكان في علي هو صحيح في في نقطه يا شيخ مثلا نحن المساله هاي ما كنا نناقش فيها نحن في مساله واحده فتشع فينا السؤال حاد مت ما مبنياً ليش ليش يعني أي مسالك لجاي من أجلها أن تحاطين في بالكم هاي المعقيدة لا بدنا نح نحن محددين ما ما يعني موضوع معين نشخر جعني لحد الآن مع الأثر بتحكين المقدمات مقدمات لسا دخلت لموضوع آخر لسا لا لا لا أنا أقول ما في المقدمات موضوع عصين نحن لا لا لا لا لا هو مقدمات سهل منها نحن الآن في المعقيدة اين الله انتم تنكرون أين, اين الله وتنكرون ان الله في السماء خليني أنا احكي تفضل نعم بس لي اساله انا يا هل فيه كتاب الله هذا سؤال قال الله يا لسه ما سألتش تكيف يا هذا السؤال اسمه انا السائل وش انت هو احنا احنا جايين نتناقش فلو ضعون للحق أنا شو يا أخي عم نتناقش. سألهني سأل. أنا مو سألتك إلّي شو جوابك بعدين أسألنا شيء. أي ما إجابة؟ يا ريت تعيد السؤال عشان هست بنا الله اكبر قريت ما ليش؟ الله اكبر طب إن ضع واحد ماشي. هل جاء النص في القرآن والسنة ان الله موجود؟ بدون مكان لم يأتي باللفظ ها يميل بها المعنى بها المعنى أتى من عدة آيات من عدة آيات نعم نقنع بآية واحدة نبدأ نجيبهم كلهم عشان شوف شوف شوف شوف الله أكبر الله أكبر على الجبل هذا الله أكبر على الجبل هذا الله البحث لا معلش ما هو بيجوز منهج يعني غير منهجنا لا من البحث هو قمه البحث العلمي الله لا حول ولا من الله هذا قرات 80 سنة الله عز وجل قال في كتابه فات الله بنيانهم من القواعد هاي آية ظاهر يعني مفهوم الايه هيك اللي بسمحها للوله الاولى بيعتقد بانه الله عز وجل اتى بنيان قوم تمول على اساسات بيوته الله يديك هي آية الله يديك وبس شو دليلت الآية وبس كمان أنا لك لا أنا لا لا كلامي خل نخلص أمزلنا. من الآية أي في الله المكان عم الله قلت لي جيب لا كفاية خلصنا لما ما فيش اللي خلصنا الله في الآية غيرها ما ليش بدي اجيبها بدي تشوفها؟ الله أكبر. في جبال ساق ماشين معك. الله يعدي. <mel entrada> والله ب بزبطش. الله يعدي. زبطت لك يا. <محن> لا إما. ها؟ كويس. بدي أنا بدي أعرض لك وجهة نظري كاملةً. لا. من الاستدلال. لا أنا فهمت وجهة نظرك كاملةً. من الاستدلال في الآية هاي. قلنا كيف فهمت يا ريت تقول ليها؟ من الاستدلال في وين في المكان في الآية؟ <محن> وين في المكان في الآية هاي؟ الله عز وجل هنا في الآية هاي يا محمود احنا بدنا نستدل لحد الان اثبت بانه بياتي بياتي انه في ستاات جمعه يقوم تموت في آية اخرى في ايه, آية, آية, آية, آية, آية, آية, آية اخرى بدي اجيب لك كل الآيات هذا يا ابو الحبيب ال... هذا من خبره الا قصيد ذاك الازهري لا ما بنفع قصة بك الأزاري لا لا بل أنت ماشي على قطته إما أن يسمع كلامنا كامل أو نخرج من الموضوع هذا بالرامة أنا راح سألتك و تخرج وإن كنت خرجت مرامة تكرارا لكن نحن لست عليهم بمسيثر أنت حر لكن عندهم ذات لك الآية الأولى ليس فيها ذكر للمكان ليس فيها ذكر للمكان لا سلبا ولا ايابا كلامك صحيح صح كلامك سليم اسحب كلامك اذا لا نراجع حت الايه سليم بس استرك يا عبد لا لا لا لا يا الشيخ ادعى انه بيعرف كل وجهه نظري ما اعرفها للاتى صراحه ولا ولا قوه الا بالله الله, من... الله اكبر الله اكبر تفقه قبل ان تشوهوا الله اكبر خليني اكمل انا ضل لا تكمل قلت لي الايه اي يقول لك سلبا او ايجابا من خطك يا حبيبي لا من خطي قلت لك عده ايه قال ماشي اعطيني ايه كل رايل ايش فيها هديه انا قلت له عده ايات ما قلت له اي الا بس هو طلب اي